مل جہندی اللہ کہ مل و م كَمَ الْحَاقَّة قِفَت سَمُود وَعَاد فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فَرَذَ عَلَيْذٍ إِن سَفَعَ عَلَيَّ لَيلٌ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومٌ فَتَرًا قَوْمٌ فِي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول رب بِم فَأَخَذَهُ بِأَخْذَتَهُ بِيَه لنجعل ذلكم تذكرة وتعيئها أذن وآيئة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وَأُومِيلَتِ الْأَرْضُ لِجِفَانٍ فَدُكَتْ كَتَ دَكَتْ وَاحِدًا أَيَّومَ إِذْ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على سی یو میں این یو ان مس بہو فی cul شيء له فيقول يا ليتني لم اوت كتابا ومن اذر هلك عني سلطانية قذوه فغلوه ثم الجحيم صليا ان In... كريم وما هو في قول الشاهد ما تؤمنون انا في قولك بولی لنگ او уроки يريد وان ننح لاقل يقين فسبح باسم ربك العظيم